O az, aki a napot sötétségbe, a holdat fénybe hozta, és mértékére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 يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله بالعالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لق وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه Kذلك illustri lelmüsrifin ma kanu yarmaloon Allahu